qınlar <laughs> qınlar Amen. in <laughs> um mm -hmm. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَدِقُونَ والله يعلم ما في وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَهُوَ يُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا məndil ərubi قل لا فهم النوم السماوات والأرض Thank <laughs> you. qey clean <laughs> and mm -hmm. إذا متنا وقمنا الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل بالحق لما كما جيههم كهم في أمر انبتنا فيها من كل زوج منهم وعندنا كتاب حفيظ بل بالحق لما ما جيههم كهم في أمر وذكرى لكل عبد